ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم இத்தில குமன்கும்பி تمنى النار إلا أياما محدودات وظوهم في فكيف إذا جمعناهم ليوم لا عيب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يؤمنون وَلِلَّهِ مُلْكُ مَا لَكَ الْمُلْكُ